وصول الله من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس امنا منه وينزل عليكم وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ليطهركم به ويذهب عنكم رزق الشيطان وليربط على قلوبكم على قلوبكم ويثبت به الاقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبت الذين, الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق, الأعناق فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقام ذلكم فذوقوا هو للكافرين عذاب النار يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولواهم الاباء ومن يولهم يومئذ انظرفوا الا متحرفا لقدار او متحيزا او متحيزا الى فئه خططا بغضب من الله ومواه جهنم ومواه كهنم وراس المصير فلم تَقْتُلُوهُمْ ولكن الله قَتَلَهُمْ وَمَا وما رميت رَمَيْتَ رميت ولكن الله رمى وما رميت إذ رميت ولكن الله وما ولي البر المؤمنين اللَّهَ بل أنحسنا إن الله سميع عليم ذلك الله موهم الكافرين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 يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا ولا تولوا عنه وانتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ان شر الدواب عند الله صم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم لا ولو اسمعهم لتولوا ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا, واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاص واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم طليلٌ مستوعفون في الأرض تخافون تخافون أن يد خطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم, وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أبرٌ عظيم يا ايها الذين امنوا ان تدتوا الله يجعل لكم فرقانا يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ كَفَرُوا يمكر أَوْ كفروا أَوْ او يقتلوك او مخرجوك ويمكرون, ويمكر ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا, إلا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا, فامطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مداه وتصديه فذوق العذاب بما كنتم تفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم يصدون سبيل الله فسينفقونها.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 قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وان يعودوا فقد مرد سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير واعلموا أنما ما من شيء فان لله خمسة فان لله يحب المتصدين ويبغض الشهري القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بعهدة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن يقضي الله أمرا ولكن يقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينه ليهلك من هلك عن بينه ويحيا من حي عن بينه وان الله لسميع عليم اذ يريكهم الله في منابك قليلا ولو اراكهم كثيرا لفشلتم ولا تنازعتم ولتنازعتم في الامر ولكن الله سلم انه عليم بذات الصدور واذ يريكموهم اذ التقيتم في اعينكم قليلا ويقللكم في اعينهم ليقضي الله ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الكمور. يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئه فثبتوا واذكروا الله كثيرا فثبتوا وذكر الله كثيرا لعلكم تفلحون وطيروا الله ورسوله ولا تنازعوا فتشردوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطروا رياء الناس ويصدون ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَانِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَهُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَذِيءٌ مِّنْكُمْ إني أرى, لا ترون إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَاب اذ يطور الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ والذين في قلوبهم مرضوا غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فان الله عزيز حكيم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 ذلك بأن الله لم يكن غير النعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا, حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم يدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم, فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين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 ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به ترهبون به عدو الله وعدوكم واخرين من دونهم واخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله وفى اليكم وانكم لا تظلمون وان جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله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 فان من الذين كفروا من الذين كفروا بانهم قوم لا يفقهون الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئه صامره يغلبوا مئتين وإن يكن منكم الف يغلبوا الفين باذن الله والله مع الصامرين ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخل في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم فكلوا مما ظلمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم يا ايها النبي قل لمن في ايديكم من الاسراء يعلم الله إن يعلم اللَّهُ الله قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يؤتكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم مِنْكُمْ وَيَغْفِرُ والله وَاللَّهُ غَفُورٌ وإن يريدوا خيانتك خانوا الله من قَبْلُ فأمكن منهم والله عَلِيمٌ حَكِيمٌ إن الذين آمَنُوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أورياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وان استنصرواكم في الدين فعليكم النصر الا على قوم إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم اولياء بعض الا تفعلوه لكم فتنه إلا تفعلوه فتنه في الارض وفساد كبير